الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه الماده ة الحمد ل ل والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ورحمة الله وبركاته الله السلام الله اخرى يا الحمد لله العالمين على آله عليكم لله برحفظ رب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 كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل بالصاع إ ل ى خ م س ة أ م د ا د ويتوضا بالمد الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه وصحبه ومن والاه باب الوضوء بالمد المد ضرب من أ ض ر ب المقاييس غير أ ن الفقهاء اختلفوا في مقداره وذلك لاختلاف مقداره بين البلدان فالصاع العراقي يختلف عن الصاع الشامي والمد كذلك العراقي يختلف عن المد الشامي لو قيل أ ن المد هو ملء الكف ما ساوى لا أصحابه تشب فالمد ل و أنفق أحدكم ا ه ا لو قلنا أ ن ه ملء الكف فهل يمكن أ ن يتوضا به ل أ ن ه وردت روايات ث ل ا ث ة أ م د امداد د وردت روايات أن أ ثلاثة سلوء أمداد فنحن نود أ ن نصل و أ ن نلج أ إ ل ى الفهم الصحيح لأولادنا هذا الحديث عنه عن من عن أ ن س هو آ خ ر راوغ عن أ ن س رضي الله عنه كان ربما سلم يغسل بالصاع وفي ر و ا ي ة مسلم قالت ع ا ئ ش ة نغتسل أ ن ا و هو بالصاع ا ل و ا ح د ة وفي روايات ث ل ا ث ة آ ص ا ع جمع صاع شنو آ ص ا ع جمع صاع ص ع ب فكانوا إ ذ ن هذا العدد ما ي ر ا د به ا ل ف ا ئ د ة الاولى أ و ل ى م ق د ر الماء ا ل في ض و ء ع قدر الحاجة مقدار الماء في الوضوء على قدر ا ل ح ا ج ة بغير إ س ر ا ف بغير ا ر ا بغير ش ن و ب ا ر ا ف ا ل ف ا ئ د ة ا ل ث ا ن ي ة الاختلاف في تقدير المد والصاع الاختلاف في تقدير المد والصاع على حسب الاختلاف بين البلدان الاختلاف في تقدير المد والصاع على حسب الاختلاف بين البلدان ث الغرض ث ا ا ل من الحديث التقليل والاقتصاد الغرض من الحديث قول انس كان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يغسل بالصاع إ ل ى خ م س ة أ م د ا د الصاع ك أ ن ه خ م س ة أ م د ا د أ و يخسر ع ن ي ي قوله بالصاع إ ل ى خ م س ة أ م د ا د شرح للصاع عرفتك؟ أ و يخسر بالصاع مضافا إ ل ي ه خ م س ة أ م د ا د لكن العموم قلنا أ ن الغرض من الحديث السنو التقليل والاغتصاب في استعمال الماء أ ق و ا ل الفقهاء في ا ل م س أ ل ة وهذه ا ل ف ا ئ د ة رقم كم أربعة أ ق و ا ل الفقهاء في ا ل م س أ ل ة على وجه الاستحباب عند الجمهور وعلى وجه التعين ا ل أ ص ا ع على قول الاحناف أ ح ن ف على قول ل ا أ الأحناف يقولون ع ل ى المت... المقتسل أ ن ي ق ت س ل ب ان ل والمتوضي ص ا ع أ ي ت و ن ه ب ا ل ل م ت و ك ن ا ل ل الذي س ؤ ا ا و ج ه ه لو أن ش خ ص ا ا ق ت س ل و أ ت ج ب ص ا ع ولم يكون ه ن ا ل ص ا ع أو أو لا يتم, يتم بإثم ب غ ي ر إثم إثم م بغير و ل ا ذ ا قلنا أ ن الفقهاء يقولون هذا ي س ت ح ب أ ف ض ل لكن يقولون أ ن هذا لمن كان خلقه معتدلا خلقه معتدلا خلقه يعني جسمه في بعض الناس يعني كبير بعضهم سمين هل ي خ ت س ل و ا جميعا بالصعب قد لا يكفي جسمه وقد ا خ ت س ل مثلا بماء وتوضا بماء ولم يرد تحديد هذا ع ر ف ت ف إ ذ ا ماذا قلنا في هذه ا ل م س أ ل ة عند الجمهور يستحب وعند ا ل أ ح ن ا ف شنو يتعين لكن ا ل أ ح ن ا ف عندهم الصاع ث م ا ن ي ة أ ر ط ا ل الصاع كم الصاع الذي يغتسل به عند ا ل أ ح ن ا ف ويتعين أن ي غ ت س ل به عندهم كم ث م ا ن ي ة أ ر ط ا ل يعني كم هذه تغسل او لا ما تغسل أ ي ه يعني شيء كثير ث م ا ن ي ة أ ر ط ا ل أ و خ م س ة أ ر ط ا ل وثلثاء بالرصل البغدادي قياسهم إما ثمانية أرطال عادية بالبغدادي إما أرطال وإما هذا يفهم منه بشنو فدلنا أن أرطال وثلثاء رطل على يكفي والأفضل على الحديث حسب هذا استحبابه ا اقرأ الحديث الذي د ب ع باب المسح على الخفين وعن سعد بن أ ب ي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه مسح على الخفين و أ ن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما س أ ل عمر عن ذلك فقال نعم إ ذ ا حدثك شيئا ً سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا ت س أ ل عنه غيره وعن ع م ر بن أ م ي ة الضمري رضي الله عنه أ ن ه ر أ ى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين سعد بن أ ب ي وقاص أ ب و وقاص هو مالك بن أ ه ي ب ه أ ب و و قافل د سعد هو مالك بن أ ه ي ب وهو ابن عمي ا م ن ة بن توهب ولذلك كان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول عن سعد خاله طيب قال عن نفسه أ س ل م ت وكنت ثالث من أ س ل م و س ب ع ة أ ي ا م أ و ل قال لم يسلم في اليوم الذي أ س ل م ت فيه معي احد و س ب ع ة أ ي ا م لم يسلم أ ح د يوم أ ن أ س ل م سعد عرفتم يوم أ ن أ س ل م سعد أ س ل م نعم أه؟ ولم يسلم معه ولم يسلم معه أ ح د يوم أ ن أ س ل م ولا بعد س ب ع ة أ ي ا م ولذلك كان يعتذر نفسه ثلث ة ا ل إ س ل ا م في يوم من ا ل أ ي ا م قال قمت ثلث ة أ ه ل ا ل إ س ل ا م س ب ع ة أ ي ا م وهذا من فضله هو من المبشرين ي رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين طيب سعد أخبر عمر وقال له أني ن بالجنة عن ابن الصحابة أخبر بسلم الله تعالى وقال ا له على ل عمر سعد مسح خ ف وعبد الله بن عمر أ ر ا د أ ن يستوثق من ا ل م ع ل و م ة ف س أ ل عمر رضي الله عنه فقال له نعم إ ذ ا حدثك شيئا سعد وسعد هو الفاعل وشيئا هو المفعول به ولكن المفعول قد قدم والفاعل قد شن قد أ خ ر عن النبي فلا ت س أ ل عنه غيره طيب ما يستفاد من الحديث ليس في المسح ي على الخفين خلاف معتبر ليس فلم ي ا س يشد ح على معتبر الخفين خلاف معتبر. فلم ي إ ل ا ا ل ر ا ف ض ة الذين لا يمسحون على الخفين ولكن يمسحون على القدمين و ل اذن يمسحون الخفين على إ ا ل ف ا ئ د ة ا ل أ و ل ى هذا ا ل ح د ي ث ن ا س ب ه ف ي فوائد ع ظ ي م ة أها قلنا ا ل ف ا ئ د ة ا ل أ و ل ى من هذا الحديث ليس خلاف الخفين على ليس مسح هنالك خلاف معتبر في المسح الخفين فما ش د إ ل ا من و ل ل م ا ل ك ي ة قولان ي القول الاول م و ا ف ق ة ا ل س ن ة المسح على الخفين مطلقا في السفر والحضر المسح الخفين على مطلقا في ن ش في والقول في س ف ر والحضر و ا ل الثاني أ ن ه م يمسحون على الخفين في السفر دون الحضر وهذا الذي هو موجود في ا ل م د و ن ة الكبرى في, في المدونة الكبرى ان ل م د و ة المالكيه ب ر ى أن ا ل يقولون قوليه للمالكيه قول بالمسح مطلقا وهذا ي وافق السنه ة ع ن و ا ل س ف ر و ق ي ل يقيد المسح على الخفين بسنو بالسفر وقال شيخ ا ل إ س ل ا م ل م يصح النقل عن مالك أ ن ه منع غير السفر وذلك يقول ا ن تيميه ما شذ إ ل ا أ ه ل البدع من الخوارج و ا ل ر ا ف ض ة الخوارج أ ي ض ا لا يرون المسح على الخفين الخوارج لا يرون المسح على الخفين وكذلك من؟ الرافضه هم ا ل ش ي ع ة طيب المسح على الخفين احكامهم أحكام المسح على الخفين, احكام المسح على الخفين ابتداء المسح ابت متى ي ب د أ المسح قول ا ل ح ن ا ب ل ة أ ن ه يبدا أ ل توقيت يبدأ توقيت المسح على الخفين بعد بعد المسح توضعت ومسحت ي ب د أ نعم أ ي و ة ما افضل لا ي ر س ح الا بعد يلبسهم ع ل ا ل ط ه ا ر ة وهذا الباب الذي بعده ي ب د أ المسح على الخفين عند ا ل ح ن ا ب ل ة بعد المسح طبعا أ ن ت تمسح أ و ل ا ت ت و ض ع توضي يعني قدمك وتدخل, شنو؟ وتدخل الخفين أ د خ ل ت الخفين هكذا شنو طاهرتين بعد الوضوء بعد هذا لو أ ن ك خرجت إ ل ى الخلاء ببول أ و غائط يمكن إ ذ ا أ ر د ت أ ن ت ت و ض ع أ ن تمسح على الخفين عرفتك عرفت؟ لكن من م ت ى يبدا أ ل المسافر ل يوم ل ل م س ا ف ر ث ل ا ث ة أ ي ا م بلايام و المقيم يوم و مشروع و ا ل م س ا ل يوم ا ل ل ي ل عند الشافعي ة بعد الحدث عند الشافعي ة بعد ش ن و بعد الحدث يعني أ ن ت أ د خ ل ت ا ل خ ف ا ي ف ه تهريني ت ثم احدثت ط و ض ع ت أ و ل م ت ت و ض ع ي ح س ب عليك هذا امل ولا يلزم أ ن يتوضا ا ل إ ن س ا ن بعد الحدث لكن الحنابله و الراجح ي ب د أ التوقيت للمسح على الخفين بعد الحدث وبعد الوضوء بعد أ ن تتوضا ثم ت ر س ع عليهما ل أ و ل مسح ي ب د أ بعد ذلك التوقيت عرفتك نعم ا ل أ ح ن ا ف نعم بعد اللبس لا ما هم في أ ق و اقوال ل أ في المساله ك ث ي ر ة ي ا أقوال ن ت و ا ما تخلطوا、كوي. قلنا بعد الحدث ا ل ش ا ف ع ي ة وبعد المسح ا ل ح ن ا ب ل ة بعد ا لبس ل الاحنف المالكيه لاختلاف أ ق و ا ل ه م في ا ل م س أ ل ة لم يظهروا هنا طيب في المدونة في ا ل م د و ن ة الكبرى ط يدخل ب ي و للمسح على الخفين كما قال ا ل شيخ ا ل ا س ا م ت ي ن م ي ة اللفائف اللفائف ما تعرف اللفائف التلف على أ ر ض ا ي حتى ولو لم يكن خفا اللفائف والجورب ا ل ش ر ب يدخل قال ا ل شيخ ا ل إ س ل ا م وهذا من أ ن ف س الكلام وبعض الفقهاء ي ش ت ر ط للخف شروطا لم يرد بها كتاب ولا س ن ة مثل أ ن لا يكون م خ ر ق ة مثلا يقول لك ما يكون ف ي ه خروج حتى ولو ف ي ه خروج يمسك ان لا يكون م خ ر ق ة و ايكون سنه ام كذا و ايكون من كذا كل هذه الشروط لم يرد بها كتاب ولا س ن ة نعم شنو مخرق يمسى عليه إ ل ا أ ن يكون التخرق كبيرا وكثيرا بحيث أ ن يخرجه أ ن ه جورب أ و يكون ا ل م س ا ح ة ا ل م ف ت و ح ة أ ك ب ر من ا ل م س ا ح ة ا ل م غ ط ا ة ع ر ف ت طيب وكذلك المسح على ا ل ع م ا م ة والخمار ففي صحيح مسلم ورد ذكر مسح الخمار قال على الخفين ولتمسح ا ل م ر أ ة على الخمار ف ا ل م س ر ع الخمار أ ي ض ايضا شنو؟ أ أ يجوز ض ا ي وحكمه حكمه المسح الخفي حتى ولو كان خفيفا ل ج و ر ب قال الشراب خفيف حتى ولو كان شنو؟ حتى ولو كان ولو حتى خفيفا ل أ ن ه ي ز ع كالخف و ل أ ن الغرض ا ل تيفيد اخراج إ الخوف ثم لبسه وكذلك الجورب اخراجه ولبسه ي أ خ ذ جنود في خمارها وكذا طيب المسح على ا ل ع م ا م ة ي أ ت ي في الحديث الذي بعده نترك الحديث عن المسح على ا ل ع م ا م ة في الحديث الذي بعده طيب أ ي ه م ا أ ف ض ل المسح على الخفين أ م وسط القدمين المسح الخفين و ص ن القدمين هو ا ل أ ص ل والمسح الخفين شنو المسح الخفين طارئ أ ص ل ش ن و غسل القدمين لكن كما قال شيخ الاسلام المسح على الخفين أ ف ض ل في كسر أهل اهل ل أفضل لكسر ب د ع أ البدع ف إ ذ ا كان القدير ترتبط بذلك يمسح على الخفين أ ف ض ل وليس دوما يعني لكن لكسر اهل الجدع لماذا ل أ ن السلف أ و ر د و ا المسح على الخفين في كتب ا ل ع ق ي د ة و إ ن كان تعلقه بالفقه أ و ر د السلف المسح على الخفين في كتب الاعتقاد الطحاوي وابن تيميه واللالكائي والبربهاري وابن ابي زمنين كل هؤلاء لما تكلموا تكلموا عن المدح على الخفين كسرا ل أ ه ل البدع ل أ ن ا ل ق ض ي ة ليست ق ض ي ة فقه فقط إ ن م ا هي ق ض ي ة ذات أ ب ع ا د م ن ه ج ي ة و ف ك ر ي ة وعقديه ة والعمامة عرفتم؟ على نعم الخمار الخفين المسح ل على يجب طهارة؟ أو على غير طهارة حكمها حكم الخفينه فلذلك ينبغي أ ن تكون على ش ن ه على ط ه ا ر ة و إ ن كان من الفقهاء من لم يشترط فرق بين ا ل ع م ا م ة وبين بين الخمار والعمار من جهه ة وبين ق ا ل شخص خلع الخفين وقد مسح, مسح على ي ه م مسح ع ل الخفين ثم أ ر ا د أ ن يصلي فخلعهما عرفت عن هذه المسألة لكن هذا في الحديث الذي بعده أو نعم على الخفين ما عنده علاقة بالاعتقاد علاقة بالاعتقاد في الخفين الخفين نتحدث نود أن لكن أو الحديث المسألة هذه هذا هي الذي ما قال ما هي علاقة الخفين بالاعتقاد الخفين ليس لها ع ل ا ق ة بالاعتقاد هي من مسائل الفقه لكن أ ن ك ر ه ا أ ق و ا م فصاروا بذلك وقد ردوا ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ن ب و ي ة فصار هنالك تطاول على الرسول تطاول على الرسول. تقول مقتنع الرسول الرسول قال يقول لك لا لا السواك السواك يقول على لك ليست مسألة فقهية. السواك مسألة أنكر يقفر فقهية فقهية لكن من هذه ي ولكن ه م ا هو س و ا ك يكفر ل ي س ل أ ن ه س و ا ك إ ذ ا لم ي س ت لا ح ر ج عليه م ن ا ل م س ت ح ب ل ي س من ا ل و ا ج ب لكن إ ن ك ا ر ا ل مستحب يؤدي إ ل ى ا ل ك ف ر ل أ ن ه ر د ا ل نصوص ا ل ثابتا ة ل ذ ي ن ر د ا ل نصوص ا ل ث ا ب ت ة عند ه مخالفات م عقدي ة مثل ا ل خوارد و ا ل م ع ت ز ل ة و ا ل ر ا ف ض ة أ ن ك ر و ا ح ا ي ث ا ل م س ا ل خفيني لطعنهم في ا ل ص ح ا ب ة ولم أ ح ا ا د ي س ح على ا خ ف يقع ن من المتواترة ولم الأحاديث ي خلاف بين الصحابه ا ل م س ح على الخفين ع ر فلذلك ت ف ق اوردوا م ا هذه ا ل م س أ ل ة في كتب الاعتقاد قولهم ونرى المسح على الخفين هذه شنو؟ فقهية أوردوها أنكروها لماذا الذين المسألة العقيدة يخالفون لأن أهل السنة في شنو شنو في في كتب في العقائد وفي أ ي شيء في مصادر التشريع إ ن ك ا ر ا ل س ن ة وعدم الاعتراف ب ا ل س ن ة ما حكم هذا هل هي م س أ ل ه ع ق د ي ة و ل ا مسألة فقير عقديه ة ومن ن شنو الذين أنكروا أن ابن عن ا الأمر وباب وباب الاعتقاد واضح أنكروا هذه المسألة دخل مدخل قوله أن ابن عمر سأل عمر عن ذلك عمر عمر طيب هذه ف ي هذا ف ا ئ د ة ا ك ت ب و ه ا الاحتياط و ا ل توثيق ل ل د ي ن الاحتياط و ا ل توثيق ل ل د ي ن ا ب ن ع م ر أ ب ا يأخذ الكلام هكذا إ ن م ا أ رد ا أن ي س ت و ث ق ل د ي ن ه و ل ذلك س أ ل ع م ر ا ء لو اكيد الكلام فقال له نعم إ ذ ا ح د ث كشيء و س ع د عن النبي فلا ت س أ ل عنه غيره و في هذا ف ض ي ل ة و م ن ق ب ة لسعد ا ب ن أ ب ي وقف و ت ع ظ ي م ل ه ت ع ظ ي م لسعد هذا ت ع ظ ي من ل م ب س أ ل وكذلك فيه ا ع ت ب ا ر ا ل ص ف ا ت ا ل م و ج ب ة في الراوي أ ن ه ا تقوى الخبر أن ا ل ص ف ا ت ا ل م و ج ب ة في الراوي تقوى الخبر يعني سالي اذا قالناك ا خلص ل ا م ص ح ي ح ف ك ل م ا ك ا ن ا ل رجل أ ك ث ر دين ا و أ ح ر م و أ ب ع د من الكذب إ ذ ا روى يوسف في يويتي ا أ ك ث ر من غ ي ر ه أ ي ض ا في هذا ف ا ئ د ة على ش ن و ف ا ئ د ة لماذا شخص ي ق ر أ لي هذا الكلام أن الصفات الموجبة؟ ان ل الموجبة ص ف ا ت أ الصفات ا ل م و ج ب ة في الراوي تقوي الخبراء كيف عرفنا هذا قال إ ذ ا حدثك شيئا سعد فلا ت س أ ل عنه غيره و ا ل ف ا ئ د ة ا ل أ خ ي ر ة أ ن العالم غزير العلم قد تفوت عليه مسائل كما فاتت م س أ ل ة المسح على الخفين على من على من هنا ابن عمر وابن عمر عالم ولا معالم ا عالم كبير رضي الله تعالى عنه ومعه حديث ع م ر ا بن أ م ي ة الضمري و ع م ر ا بن أ م ي ة الضمري من الذين كان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يثق فيهم وهو الذي أ ر س ل ا ل ن ب ي عليه ا الى ا ل ح ب ش ة ل ي أ ت ي بالمهاجرين ولي ولي وليدفع ص د ا ق أ م ح ب ي ب ة وكان وكيلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح ب ي عليه في السلام ل ن هذا ع م ر ي بن أ م ي ة الضمري و ع م ر ي بن أ م ي ة الضمري شيء عجيب ليس له في البخاري من أ و ل ه إ ل ى آ خ ر ه إ ل ا هذين الحديثين حديثان فقط وهما ا ل آ ن عندنا يعني عمري بن اميه الضمري ليس له في الصحيح إ ل ا ش ن و حديثين الحديث حديث المسح الخفين والحديث الذي بعده ا ق ر أ يا أ ب ا الحسن باب إ ذ ا أ د خ ل رجليه وهما طاهرتان وعن ه الله رضي عمرو ن عن ه ع بن ا م ي ة الضمري أ ن ه قال ر أ ي ت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وكفيه هذا الحديث ليس حديث مختلف عن ا ل أ و ل إ ن م ا هو حديث واحد بالمناسبه ة إنما ح د ي ث لذلك يعني عمرو بن ا م ي ة الضمري عنده كم حديث صحيحين لا لحديثين حديثا من يحتز من كتف ي شاتم اما هذا حديث واحد كيف حديث واحد قلنا البخاري ماذا يفعل البخاري إ ذ ا وجد في الحديث أ ك ث ر من حكم قطع الحديثه عرفته طيب فقوله ر أ ي ت نسالهم يمسح على عمامته وخفيه نزيد في ا ل أ ح ك ا م قليلا المسح على العمامه الخلاف فيها معتبر بخلاف المسح على الخفين الخلاف ليس فيه ج ن ب معتبر ولكن المسح على العمامة, أو العمامه الخلاف معتبر فقد انكر ذلك جمع من العلماء و ا ل أ ح ن ا ف يقولون ب أ ن ه لا يمسح على العمامه يقول أ ن ا ل م ش ق ة في العمامه م ل ت ف ي ة والخلاف معتبر هنا ولكن يرد عليهم في بقول المسعى على ا ل ع م ا م ة أ ن ابو بكر مسعى على ا ل ع م ا م ة وعمر رضي الله عنه مسعى على ا ل ع م ا م ة بعد فعل, من؟ فعل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وقلنا المسع على العمامة على على صورتين ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى ي م س ح على ا ل ع م ا م ة جنو كلها و ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ن ي ة على ن ا ص ي ة ا ل ر أ س وعلى شنو الشعر وعلى ب ق ي ة ا ل ع م ا م ة هذا القول الصحيح طيب ا ل م ث ح على ا ل ع م ا م ة من اشتراط بعض الفقهاء أ ن تكون من عمائب العرب المحنكه أ ن تكون العمامه شنو م ح ن ك ما معنى م ح ن ك إ ذ ا ركبوا في البعير وذهبوا في الصحراء والرياح ا ل ش د ي د ة كانوا يتحنكون بشنو ب ا ل ع م ا م ة يلبسونها ع ن ي ي ويغطون ذ ي ر و وجوههم ن ه ا في لها جزء من وجوههم قال لا يزرون الا شنو نعم. هذا اسم شنو التحنك هكذا لكن الصواب ان هذا على إ ط ل ا ق ه اي عمامه يمسح, شنو؟ يمسح عليها كلما سمي عمامه يمسح عليها طيب وفي قالوا شنو؟ المشقة. طيب قال وخفيه. طيب وفي وخفيه إذن الإنكار شنو نود أن قالوا وجود وجود المشقة قال لعدم لعدم نتحدث عن ك ي ف ي ة المسح على الخفين كيف تمسح القفان اول ة و يمسح ظهر القدم وليس بطنه ب و ا ح د ة ثم ا ل ث ا ن ي ة اليمنى قبل اليسرى ويمكن ان يمسحا معا وهذا ايضا و ر ه ا ل س ن ة ان تبلل القدمين وان تمسحا هذه وهذه معا عرفت القدمين معا هذا جزء بعد إ د خ ا ل ه م ا شنوط ظاهرتين كما سوف نعرف في الحديث الذي بعده نعم、طبق. وعن بن شعبة رضي الله عنه أنه كنت مع النبي لأنزع شعبة مع عليه دعهما المغيرة وسلم طبق قال فأهويت الله الله فقال صلى رضي في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال فاني أ د خ ل ت ه م ا طاهرتين فمسح عليهما صحيح هنا ا ح ك ا من م ت و ض أ وغسل قدميه ثم لبس الخفين واضح المواضح يعتبر أ ن ه أ د خ ل ه م ا شنو طاهرتين بعض الفقهاء يقول لو أ ن ك توضات اليمنى و أ د خ ل ت الخف ثم وضعت اليسرى و أ د خ ل ت الخف لا يجزي إ ل ا أ ن ت ت و ض أ وضوءا كاملا ثم ش ن و ثم تلبس, تلبس الخفين هذه ن ق ط ة واضح ة ا ل مواضح وهي ا ل أ ق ر ب يعني ك أ ن ه م أ خ ذ و ه من الظاهر ادخلتهما طاهرتين أ ن ه م ا لما دخلا دخلا قريبا من, بعض من, من بعضهم ا عرفتا اذا ما, ما هذه ا ل ن ق ط ة أ ن ا أ و د شخصي يعني يقول ع ن ي ي لنا هذه ا ل ن ق ط ة اشترط الفقهاء أ ن تغسل القدمان ثم ش ن و ثم يلبس ثم يلبس الخفان بعدهما فلو أ ن ه اغسل قدما و أ د خ ل خفا ثم أ غ س ل قدما و أ د خ ل خفا ما أ ج ز أ ت عندهم عرفتك طيب ثانيا نقول وهذه ن ق ط ة م ه م ة انما عند الجميع <تصفيق> هو ا ل أ غ ل ب بل الذي ال ال قاله ش ر ح الحديث منه بن حجر قال الكثيرين يعني حتى الكثيرين من, ال من الفقهاء نعم شنو على وضوء على ط ه ا ر ة أ د خ ل ت م ا طاهرتين من الفقهاء من قال ا ل ط ه ا ر ة ا ل ن ظ ا ف ة ولكن يقال هذه ح ق ي ق ة ل غ و ي ة لا يصار إ ل ى ا ل ح ق ي ق ة ا ل ل غ و ي ة إ ل ا بعد ا ل ح ق ي ق ة ا ل ش ر ع ي ة و ا ل ط ه ا ر ة ا ل ش ر ع ي ة هي شنو ا ل ط ه ا ر ة ل غ ة الشنو ا ل ط ه ا ر ة ل غ ة ا ل ن ظ ا ف ة قالوا طاهرتين معناها نظيفتين لكن هل هذا مراد لماذا ل أ ن ا ل أ ص ل في أ ل ف ا ظ ا ل س ر ي ع ة أ ن ه ا ابتداء تحمل على شنوء على ا ل ح ق ي ق ة الشرعيه و ا ل ح ق ي ق ة ا ل ل غ و ي ة تحمل على ا ل ح ق ي ق ة الشرعيه ثم ب ق ر ي ل ة يمكن أ ن تنتقل من ا ل ح ق ي ق ة ا ل ش ر ع ي إلى الى ح ق ق ي ة شنو إ ا ل ح ق ي ق ة ا ل ل غ و ي ة إ ذ ن أ د خ ل ت ه م ا طاهرتين ليست نظيفتين إ ن م ا ش ن و إ ن م ا على وضوء وهذا الذي آه. كنت أ و د ا ق و ل ه في ا ل ف ا ئ د ة ا ل ث ا ن ي ة ق ل ن اشترط ا الكثير ف ق ه ا ا ء أو ل من الفقهاء أ ن شنو أن القدمين تغسلا ثم بعد ذلك شنو يلبس ا ل خ ف ا ن ي ثم قلنا قوله ل ن ا ق طاهرتين إ ن م ا يريد ا ل ح ق ي ق ة ا ل ش ر ع ي ة وليست ا ل ح ق ي ق ة شنو ا ل ل غ و ي ة وماذا نريد ب ا ل ح ق ي ق ة ا ل ش ر ع ي ة الوضوء يعني أ ن ه بعد أ د خ ل ه م ا بعد شنو بعد وضوء بعد الوضوء متى ما أ ر ا د أ ن يتوضا هو غسل قدمين وضوءا ولبس الخوف متى ما أ ر ا د أ ن يمسح شنو يمسح متى ما أ ر ا د أ ن يمسح شنو يمسح طيب الفائده ة كم ذ ه في ا ل ح د ي ث ا ل ث ا الفائدة الثالثة ل ث ة المسح على الخفين يبطل يبطل عند ا ل أ ئ م ة ا ل أ ر ب ع ه ب ث ل ا ث ة أ ش ي ا ء بنزع الخف مع خلاف بين ا ل ح ن ا ب ل ة و ا ل م ا ل ك ي ة و انتهاء ا ل م د ة وهي المؤقت ة في حديث صفوان بن ع ث ا ل ب ث ل ا ث ة أ ي ا م بليانهن للمسافر و بيوم و ليله للمقيم و ب ا ل ج ن ا ب ة و خالف شيخ ا ل إ س ل ا م بوتينيا ويرى أ ن المسح على الخفين لا يبطل لا بالنزع ولا بالتهاء ا ل م د ة إ ن م ا يبطل بالجنابه فقط وهذا قول علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه من الصحابه ة وعيد ذ ا السلام يبطل المسح القفين بثلاثة القفين وبانتهاء المدة وبالجنابة يبطل على وعيده بنزعي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 منفكة لكن نعم نعم جزء من شنو عند بعضهم نعم هذا قد يكون نعم إ ذ ا ظهر شنو إ ذ ا ظهر ش ن و صحيح ما هذا رد عليه ا ل م تيميه أ ن ه بغير دليل ما, ما هو الدليل رد عليه ا ل م تيميه في الفتاوى الكبرى رد طويل ومفصل طيب قلنا طيب لو أن ش خ ص ان لو أ شخصا نزع خفه قبل الوقت شخص كان لابس خف وعند ه يوم و ل ي ل ة بعد ص ل ا ت ي ن أو ثلاث نزع خ ف ه عند أحمد بطل و و ض ء ه ولا بد أن ي عند ي د ع أ ح م د بطل ش ن وضوءه و و ش ن و و لا بد أن يعيد وطبع ان شنو لا يعيد لكن عند مالك عند يغسل قدميه فقط عند مالك يغسل شنو قدميه فقط وعند أ ح م د يعيد وبس غير أ ن مالك يجعل ا ل ن ز ع ة مبطل لاله نعم ا ل و ض و صح هذا مالك و أ ح م د شنو يبطل ويعيد احتج ا ل م ا ل ك ي ة بحجه ع ق ل ي ة قالوا لو ان شخصا ت و ض أ ومسح على ر أ س ه وقبل ان يصلي حلق راسه أ س ه يصح رضوه و ل لا يصش يصش قالوا كذلك اذا يصح يصح كذلك ما نسح على ع خفين ن و ز م ا ان الرد فنحرج غير عليهم ب ذ الرد ت ا ة المنطقية عليهم ب أ ن المسح على ا ل ر أ س أ ص ا ل ة والمسح على الخفين تبعا فلا يمكن أ ن يقوم مقامه عرفتا؟ ل أ ن ه شنو؟ لأنه تبعا يعني ا لا بد أ ن القول بقول من القول ص ا ب ن ا قول ا ل ح ن ا ب ل ة صحيح القول قول ا ل ح ن ا ب ل ة وابن ت ي م ي ة قلنا يقول أ ن ه أ ص ل ش ن و ء لا يغسل القدمين ولا يعيد ووضوءه شنوء ووضوءه صحيح هذه ا ل أ ق و ا ل في ا ل م س أ ل ة طيب والله ترجيح قول الشيخ ا ل إ س ل ا م فيه يعني فيه حرج لكن لو أ خ ذ ن ا ب ا ل أ ص ل أ ن ه لا يبطل إ ل ا بدليل قوي فنقول قول الشيخ ا ل إ س ل ا م قيمه اوضح طيب الزمن المتبقي نعم شنو فمسح ي شنو ف على الخفين فصلى بهما وبس الحديث فيه ضعف وقد استدل به, استدل به القائلون س ت به ا ل ب أ ن شنو ه ب أ ن ه لا يبطل ع ر ف ت ان صحف الحديث ح ج ة اصلا في المكان أنا سمعت أ ح د الشيوخ يقول لا يهم ا ل م ص ح على الجورب إ ل ا إ ذ ا ك ا ن ا ل س م ي ك ة بحيث لو سرد بها لا تتقطع هل يعني هذا لا يمكن نفسه على جواري من ا ل س م ي ك ة نحن النساء ا ل م م ي ك ة يعني عرف ما ا ل الكلام. السميكه ك ل ل ا ا م هذه أ ص ل ا ليست مع الخلاف إ ن م ا الخلاف في ش ن و في ا ل خ ف ي ف ة و ا ل خ ف ي ف ة قلنا قال الشيخ الاسامتين يمسح شنو يمسح عليها إ ل ا إ ذ ا كانت توصل أ غ ل ب الماء إ ل ى القدم فتصير شنو غسلا بدلا من أ ن تصير مسحا في التعليق على ا ل م ل ا ح ظ ة ب ش أ ن تشفير شعر الحاجب بلون ا ل ب ش ر ة بحيث لا يعرف من بعيد هل هو حاجب أ م تشقير من بعيد قد نرى العين كلها ومن بعيد قد لا نرى الحاجب أ ص ل ا فما الحكم في العين والحاجب وسائر الوجه الحكم في العين والحاجب وسائر الوجه ليس شيء ل أ ن هذا لم يحصل فيه تغيير إ ن م ا هو بخلق الله أ م ا نحن نتكلم عما صنعه البشر ليظهر من بعيد ك أ ن ه غير موجود وهو موجود أ م ا إ ذ ا كان العين إ ذ ا لا ترى من بعيد ما في شيء هل هي العين هذه استعارتها هذا الوجه هل استعارته هل مسحت عليه شيء ما مسحت ع لو ي شيء طيب ه ل أ ن ه ا مسحت على الوجه ولم تر ى لا حرج ليه ل أ ن الزين في محل الوجه أ ص ل ا م ب ا ح ة لكن الاشكال ل تلحاجب إ في الحاجب لورود لورود شنو؟ لورود شنو حديث ونهي فيه طيب يقول هل هذا من والتدقيق فما رأيكم والله هل أعلم التعنت هذا فما من ما ق لو ن ا أسطل ل و ح د ة وضعت على عينها شيء و ما ظهرت ما في شيء و ض ع ت على و ج ه ه شيء و ما ظهرت ما, ما ع ل ي ه شيء لكن إ ذ ا وضعت على حاجبها عليها شيء لماذا ل أ ن الحاجب محل نزاع بورود أ د ل ة تمنع ا ل ن م ص ه هي محل نزاع أ م ا غير الحاجب فليس شنو فليس بمحل نزاع طيب ما حكم الشخص ينام عمدا بعد ا ل أ ذ ا ن وليس ب ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة ب ح ج ة النوم لا ح ج ة له ل أ ن ه عامد فخلف من بعدهم خلف أ ض ا ع و ا ا ل ص ل ا ة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ر م ح ك م الرجل ي ب د أ ب ا ل أ ك ل عمدا ق ب ل ا ل إ ق ا م ة بدقائق ويفوت ر ق ع ا ت من ا ل ص ل ا ة إ ذ ا ا ع ت ب ن ا ه قال أ ت م ا ل أ ك ل ثم أ ذ ه ب إ ل ى الصلاه ة ذ لم لذلك ا متحايلا قال الفقهاء لمن لم يقوم أ ك ل الثوم والبصل يكره لمن أ ر ا د أ ن يذهب إ ل ى المسجد ليس حرام لكن من أ ك ل ه ليحتج به على عدم الذهاب إ ل ى المسجد لكان محتالا ونقول له أ ن ت يمكن أ ن تخدع الناس و أ ن تغش الناس ولكن لا يمكنك خداع رب العالمين المطلع على السرائر و خ ا د ع و ن الله وهو خادع و ن ما حكم شك في ط ه ا ر ة لبسه أ و وضوئه بعد ا ل ص ل ا ة أ ي بعد الانتهاء منها الراجح أن هذا الشك أن طالما أ ن ه ش ك لا يؤثر ولا يلتفت إ ل ي ه أ ب د ا و ا ل أ ص ل ا ل ط ه ا ر ة اليقين الثابت ما سوى ذكر باب المسح الخفين في عقائد أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة رغم من كونها م س أ ل ة ف ق ه ي ة معروف أ ن الرافض يرفضون ما جاء في ا ل ب خ ا ر ن تفصيلا و أ ي ض ا معروف عن طالب في ا ل ص ح ا ب ة فلما استثنت هذه ا ل م س أ ل ة في مسائل الفقه ا ل م ش ت ر ك ة وغيرها ما ا ل إ ج ا ب ة كيف ا ل إ ج ا ب ة على هذا السؤال السؤال تقول لماذا وردت ق ض ي ة ا ل مسح ا ل خ ف ي ن في كتاب العقائد طيب م اذا شاء الله هل... هل طيب؟ نعم. إذا تمت م د ة المسح ولم تنتخب طهارته ويصلي ما شاء حتى يحدث على القول الصحيح معنى من العثيمين المسعى معنى من كلام تيمية من كلام تيمية عدم عدم فطالما الحمد العثيمين أختكم يعني على على القفين ابن ابن لأن النقض النقض أنه الشيخ هذا الشيخ الأصل الأصل والله هذا الحمد لله. هذه فتاوى ردوا على السؤال على سؤال لله للشيخ في رجح رجح رجح هذه صيب ق ا ل ت ا ل ر ا ف ض ة ينكرون احاديث البخاري ا ل م س ل م لماذا م س أ ل ة المسح الخفين بالذات أيوة الأحاديث أحاديث أصول الذي يردون يردون للخفين في مخالفين أصول أقول إخوان لكن هل الرافضة يردون أحديث يردون أحديث المسحة السلم فقط في أصول في أصول لكن أقول شيء يا إخوان ا ل ر ا ف ض ة ينكرون كثير مما جاء عن ا ل ص ح ا ب ة لكنهم ما نازعوا أ ه ل ا ل س ن ة في م س أ ل ة ث ق ه ي ة ف م ث ل منازعتهم ف ق ض ي ة المسعى الخفين و خ ا ص أن ان ل ل م س ع ى ا خ ف ي المسعى ت ت و شنو ورد ا بيطالب ا ر حتى عن علم ل الخفين فلأنه من المتواتر الذي أنكره وحصلت مناظرات بينهم وبين أهل السنة فيه ومن قبيل ذلك ادخالوا الخروج على الحكام في قضايا وحصلت أهل قبيل ذلك بينهم وبين فيه أنكره ومن في الاحتقاد على ونرى ا ل ص ل ا ة خلف أ ئ م ت ن ا و و ل ا ة أ م و ر ن ا و إ ن جاروا و إ ن ظلموا ونرى طاعتهم من ط ا ع ة الله ولا ننزع يدا من طاعتهم عرفت؟ ونرى ا ل ج م ع ة والجماعات مع كل بر وفاجر لماذا أ و ر ض هذه المساله المسح الخفين خالفهم فيها الرافضه والرافضه لا يخالفوننا في م س أ ل ة إ ن م ا يخالفوننا في شهر في ا ل ق ص و ل والخروج على الحكام خالف من الخوارج الذين يرون السيف في ا ل أ م ة ويخرجون عن ل ل ى ا خ ف م و الحكام ث ا ا إنما ردوا ل ف س د أ ص و ل ه ومعه كثير لكن هذا أ و ض ح مثال في الرد على من في ا ل ر غ ب على ا ل ر ا ف ض ة هل يشترط في المسح الخفين ان تمسح حتى تصل الى ا ل ك ع ب ي ن هل يشترط لا يشترط لا يشترط حتى تصل الى ا ل ك ع ب ي ن انما المسح بشنو بفوقي الظاهر ما اعرف هل يمكن الشيخ اذا لم ي أ ت ي ن أ خ ذ حديث ولا نعم ممكن او لا ممكن آه؟ الشيخ ما اعرف هو ت أ خ ر نعم ا ق ر أ يا باب من لم ي ت و ض أ من لحم الشات والسويق صحيح عن عم جبن أ م ي ة رضي الله عنه أ ن ه ر أ ى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاه فجعي إ ل ى ا ل ص ل ا ة ف أ ل ق ى ا ل س ك ي ن فصلى ولم ي ت و ض أ طيب هذا الحديث فيه فوائد عظيمه ة ف ي فوائد ع ظ ي من ة م لم ي ت و ب ع من اللحم الشاه والسويق السويق الدقيق من اللحم الشات、والسويق. وفي ا ل س و و ي ق هذا ك أ ن ه يقول أ ن هذه م س أ ل ة لا خلاف فيها ع ر ف ت حتى ولو كان اللحم قد تعرض لنار ل أ ن قلنا أ ن هذا مما نسخ كان آ خ ر ا ل أ م ر ي ن ترك الوضوء مما مست م م النار مست ا ع ر ف ت لكن يشير بهذا إ ل ى أ ك ل لحم الجزور من باب من لم ي ت و ض أ من لحم الشاشي والسويق معناه ي ت و ض أ من لحم شنو من لحم الجزور وهو شنو وهو الراجح, وهو الراجح الجزور ر ا ا ل ج ا ل إ ب ل هو الراجح قلنا لكن الـ الـ الجمهور عندهم لا ي ت و ض أ وهو عمن؟ عم عند ا ل ح ن ا ب ل ة وحمل الجمهور يتوضا اي تنظم خشمه فمه ونقول صاروا الى ا ل ح ق ي ق ة ا ل ل غ و ي ة قبل الحقيقه الشرعيه ة الحقيقة اللغوية صار لا إلى ؤ ل الجمهور قالوا ولمثلين قال حمله على ا ء من يتمضمث شنو هذه يتوضى يتوضى على ح ق ي ق ة ل غ و ي ة أ ن ه اطلق الكل و أ ر ا د الجزء لكن هذا لا يصار إ ل ي ه إ ل الا إ متى الا عند غياب الحقيقه الشرعيه ة و يتوضا معناه ا شرعا يتوضى طيب يحتز فدعي السكين طيب عرفتها؟ كتفشات إلى فألقى الوضوء الكامل المعروف شرعا طيب يحتز من فدعي إلى الصلاة فألقى إ ذ ا دعي للعشاء والعشاء فابدا بالعشاء لماذا ترك النبي الطعام وذهب إ ل ى ا ل ص ل ا ة أ ج ا ب ا ل ص ل ا ة فكروا إلى الـ الـ الـ في هذا ا ل أ م ر ما ف ا ئ د ة غوص القدمين بعد نزع ا ل ق ف عند المالكيه ة طبعا ذ ا من باب أ ن ه م قالوا يعني صارت الرجل خ ا ل ي ة من مما هي عليه لم أ ف ه م اختيار ابن تيميه هذا ان شاء الله في درس المساء